ما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يوفى الله عهده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 wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masaakin wa qulul lin nasi husna قَّ تَوَّيتُم إلا قضلًَا مِنكُم وَأَد تُم